قال بسم الله الرحمن الرحيم təkid <gülüyor> Yes. Oh. Mor <inaudible> Yeah. I want to shout. five she la área نحن خلق ونحن Hey yeah. ja sure. sure. and وَأَنَّ مِنِّي وَرَتَصْلِيَاتُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ هو الذي خلق السماء Let me hormUCKOS 7